وَإذْ صَرَقَناَا بِكُم الْبَحرَ فَآ جيَينَاكُم وَأَغْرَقَنَا آلَ فِي العوونَ وَآاتُمُ تَظرُون وَإِذْ وَعددَنَا موسَ أَربَعينَ لَلَةً سَُّ التَّقَدتُمُ الععجَلَ مِم بَعْدِهِ وَأَاتُمُ ظَالِمون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 فَتُجْبُو إِلَى بَارِئِكُمْ فَقَتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّبْلُغَنَّ لكك حَ نَرَ اللهَّه جَهْرَةَ فَأَقَذَتكُم الصاعقَةُ وَآتُم تَظرُون ثمَُّ بَعسْنَكُم مِ بَدِمَوتِكُم لَعَكُم تَشكرون وَظََّلنَا عَلَْكُم الْ الغَمامَ وَأَن زَلْناَا عَلَكُم الْمَنَّ وَسَّلواب